طات لهم الله أن يأفكون، وإذا قيل لهم تعالى ويستغفر لكم رسول الله لورؤسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سبأ عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم؟ لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عهد رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المُنافقين لا يفقهون يقولون لا إرجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل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 صدق الله العظيم